بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وآصحابه أجمعين أما بعد كما جمتتب لبنك يا برنونك إنك أرآه سورة نسائي آية أفرتمي ثربا برن قال الله سبحانه وتعالى رب قدان نجرا يا أيها الذين أُوتوا الكتاب يا ورّ كتابك النّمتن ورّ كتابك النّمتن يهودا نصارى اتباعه آمنوا بقوم بما نزلنا مصدقا لما معكم بما نزلنا وأن بما نزلنا جشون وأن نتبوهنتي مصدقا لما معكم نقوم سهالتهين وأن نبوهنثن وأن اسواجي نجيرو وأن ساولي نجيرو ثني توراتين اتباني من قبل أن نطمس وجوها قدو نتفولك السنحين فولك السنحين ايه فول falla odon deb fine jetu panaruddaha ala adbariha fula khe san duida duuba isi odonunde bifne yokani kani dur khe san kan hayne akka duida duuba qogne izinngo jetu fula kanalle akka duida duuba qogne haine. sani tanatti dunduma odon izinngo ne jetu ijajin punyani fi afanil le isinir rahayne odonu isininn pokifne a ya rabbi dogo on sa ittiamana a je tura aunal anahum yokha odo isininn abarre abarre akkelde sagonetti ummata bira jalde sak isininn gone kama laanna ashabas sabti جلدي سгонي يجرا ورا سبتي جلدي سгонي جيّد شون ربّين سبحانه وتعالى أمتها بني إسرائيل هن الأولتنا جلّر جنان إنساني ملباسني تنين الأولتن ملباسني تنين الأولتنيجنّ ربي الأ âنّ إنسان مالي تسان جججيري جلد سا إسان جي جي قولي جيجورا جلد سا إسان قولي جرسوني أصحاب السبت جرماني ياماما ورّ سنبتا جيجورا ورّ سنبتا وكان أمر الله مفعولا تهجرة أججن ربي كينا خجير أول فماء وأن ربي كينا وججة خجير أول ججتولة كناف أججن ربي كينا درك أما فراد أيو اسم ددا اسم isin فولة كيستان اسم جججير ربي كينا سبحانه وتعالى كناف أجد ربي كيستان أسرت العلماني تفسيرا أكيدا، آيات تني بوته تنين جنان نمون هدؤن إسلاما ين. كاكا عبد الله بنو سلام فاني إسلاما يني. يو كديدن تات أكناس يموت أجل ربنا عدنان عدو خناسودعتني تنين إسلاما يني ورجلتو يو. جرا إن الله رب لا يغفرهن أرارم أي يشرك به يسَتِ وَعَمَكُهُنَّ أرَارَمُ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ وَأَنْسَ مَلِيْجُرُ نِأْرَارَمَ لِمَ يَشَاءُ أَبَافِتِ أَرَارَمُ جَنَّةِ إِسْقَالِ شُرَّانَ عَذَابَ مَلِيْ يو كان هغدلي اسا اسا غوبي بودا جانت اسا گل چوداني و مَي يشرك بالله نَمِرَبِّت تشرك رَبِّت وَماكِ فَقَد وَلَّا يو كان فَقَد افْتَرَا دُغَا أُمَي جِرَا يو كان حُجَّتَ جِرَا اِثْمَن دِلِي عَظِيمَن غُدُّ حُجَّتَ جِرَا جِرَا ربّي تواشرّك دلين قدون سنّي ألي هنجرت وجه تودا خنافيو شركين حالاً فقط حالان حالاً تودا شركين ربي نرآن شركي الرّه نهاتي سُو ألم ترى سِلَّقَرْتَ إلَى الذين يُزَكّونَ أَمْفُوسَهُمْ جرى إنساناً لبّه في كلّ كليّ سنّي وَالرَّلُبُّوا فِي قُلْ قُلِّ السَّنِي كَرَبِّين كِينَّ بَانُخُنِي أُمَّةَ يَهُودَاتِ إِسَانْتُو يُمَالْ جِدَا نُتِي إِلْمَا رَبِّي تِي جَالَ اللُّو رَبِّي تِي جَدَنِي أُبْقُل قُلِّ السَّنِي إِسَانَ فِي قُلْ قُلِّ السَّنِي بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ ربي إيمان إسحاق النودان ولا يظلمون إن إرأف من هجيه جت نرى فتيلًا حق قلة تмиرا كل تмиرا يقام أن تмиرا إرّا ونبين فتيل جل جنته وإن جاء في تми تмиرا إرّا سملة دَلَغَ إِسَانِ إِرَّا هِنْ إِرْءِ فَمَنِي انظر لَالِمَيْدٍ كِسِهِ فَنَّادًا كَيْفَ يَفْتَرُونَ أَكَّدْ إِسَانُ أُوْمًا عَلَى اللَّهِ رَبِّ الْرَدِّ الْكَذِبَ كِجِبَ مَيْلَى لِهِ أَكَّدْ إِسَانُ كِجِبَ رَبِّ الْرَدِّ أُوْمًا وكفى به نگیا وانت انسان حجتا ثني اتمام مبين دلي اذا با تاو عف نگیا كجب انسان كجب ثني نتيال لربيتي نتيل ما ربيتي جداني افداد نسان يسوم كجبا كجبا اني قفتنون sila garte الام تران دديبيتينن جيرتي وانت اسم بوتام كعب من الاشرف نماجد موهي واهلو تا ايسا ارتي بوتي علماء يهودا بيتوت يهودا ايسان مكن دفاني اجتي ورغا فبدر دومي حباتن اركان مشرك توتا اك ايسان غدو ورا مشرقتوتاد دبي كنا حفر سن دبي التكاسنجد تودا كنا فربنا كنا عالم ترى سلجرت إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب جرى سانن كنمني نصيبا من الكتاب كتاب الراتات نصيبا جدلا القود وغبادو مالف نصيب جدلا جنان إسان سنتو وايه موسى قف به كني وايه نبي محمد ولال يوكاني اود مابيكن ارادبا جتو كانا نصيبه قبابدو وهي جدي ربين الان استتي مقعده هيتودا يؤمنون بالجبت والطاغوت إسانن سن ني في الجبت والتاغوت، جبته تاغوتا تأمانا كوني جبته تاغوتا ججون تابوتا ور قريشي اتباني تابوتا لما كوري قريشي قبرت اتباني في الجبت والتاغوت مقائسا جرحنا تأمانا ويقولون نجدا لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَرَّ رَبِّتِّي كَفَرِ النِّجِدًا هَأُولَاءِ أَهْدَى أُمَّةَ كَنَتُوا إِيُّ أَجَيْلًا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَرَّ رَبِّتِّي أَمَنِرَّ سَبِيلًا قَمَكَرًا قَرَان كَوَرَّ كَنَاتُّ الرَّجَارِيدًا أَجِرًا جَجُّهُ كَوَرَّ مشرِكتُهُ تَاكَنَتُوا إِيُّ وَرَّ جَرْتَنِي muminto ta uhingal khana cala jedani akasitti jara mushrikto ta kanatti himanjettu makkan takani ittihmani gibti yechun taabo tagbaramun gibti jedan taagu techun ammo shaytana kataabo takhi satha'e akkana min isagbaro uhgoro acittina matti hasawa Mari Gennan namni yogartani bakka hujuba kanada Hujuba gabbaran kana yodakani wa dumbbatan shaitanat atjikessa ittihasawa shaitanitabota yokhani hujuba san kesa tae atjikessa ittihasa he ilmanama dagajetura kana itti jara <سؤال> كانت امانتتو ايو كعني مكانت لكعني ورّ مشركتو تاتو من الذين آمنوا سبيلا ورّ ربّت اماني خنجعالا كران إساني غاريدا جلني أكسدت دبّة جتورا جرع اتباعني أولئك الذين لعنهم الله أمان سنين أمت ربّين ألآني إسان أباري لعنهم الله جد ورب إثن أباري وَمَيَلْعَنِ اللَّهُ نَمَرْبِئِ إِثْنَ أَبَارِي فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرَةَ نَمَ إِثْنَ تُمْسُ تُكُلِّينَ أَجْرَتُهُ نَمَ إِثْنَ تُمْسِعَ دَابَ رَبِّ إِرْرَ إِثْنَ أُهْرِجُ تُكُلِّينَ أَجْرَتُهُ وَجِدَ لَعْنِ الْأَسْتِبَانَ مِنَ رَبِّنَا الْعَنِ Ydeessa isaanaan godduhajaldeessa Isan godduura. Namni rabbiisaaabaaree homakkalee ittiin haafna jetuha. Namni isa tumsuleen hin jiru. Asirratti namni baa rabbii qabuu Nam bade namatum sama nama isa tumsu hin argannee faalaa hanamu mintoonni namni ثم سقابن ربيته إساني ثم سجّد رك أم يحسدون الناس سلة إسان سُنّ مَوَانِيَني يُكَانِي بَرِ إسَانَ مَوَانِيَني نَبِيِّ فِي سَحَابَ وَانِيَ نَجْدُ رَكْ مَالِبْ رَبِّي نُلْآنِ إسَانَ بَرْعَسِ كِتَابَ إسَاني كِنْيَ أَكْكَ إسَانَ غَارِ وَرَبُّ مُمْتَوَاتِهِنَّ رَبِّ سَهَابَةَ أَسِيَ الجَنَّةَ وَأَنْجَجْتُ جَرِيْقُهُ كَانَ رَبِّي كِنَّمَا كن الْجَدَالَ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ سِلَإِسَانَ نَمَهُ نَمَوَانِي عَلَى مَا أَتَاهُمُ اللَّهُ وَالرَّبِّ إِسَانِي كَنِ الرَّتِّ مِنْ فَضْلِهِ تُلَيْسَ إِرَّةَ نَبِيٍّ مَا إِسَانِي كَنَيْ دُبَرْتِ Harabi teki khana itti wangyani. Nabiyin dbertihed dufur mafu hura jyanny wangyani. Nabiyin nabiyumma argatei, hura jyanny wangyani. Akka gertanin iman kun irraade muha wangyettu. Ajaa iba. Selaa on to nabijieta wai, bulti wai, maatinun itti kun inabiyimit نبيك نعتني أكثري ترى إرداك يعني جت كانا فرد بيمكن أم يحسدون الناس سيلنا ما واني النبي واني على ما أتاهم الله من فضله فضله وفي تنتلو في إرع ورب ساكن الرتي فقد أعتينا على إبراهيم نبي إبراهيم يفوكن ناجرة يقاني على إبراهيم جت ورنا بإبراهيم كن ناجرة اكا خاييو تا إبراهيم كاكا موسى كاكا داود كاكا سليمان كنن آل إبراهيم جاد منجتو كين ني في جرا مال الكتاب والحكمة كتابا في نبي عمر كين في جرا كتاب إسان تيم بلني في نبي عمر إسان كين ني جرا واتيناهم ملكا عظيما أكثم موتما غدوا إسانين كننيتين جرا أجرا أسررتي ربي الآن نبي إبراهيم نبي يما في كتابك النب نبي الله موسى نبي يما في كتابك النب نبي الله داوود كتابا في موتما نبي نبي سليماني نبي في رب إسم الله نبي الله إبراهيم كتاب لك النبي صحفي أقصمه نبي يم الله لك النبي نبي الله موسى الله كتابك النبي نبي يم لك النبي نبي الله داودين موت لك النبي نبي الله لك النبي كتاب لك النبي زبورين نبي سليمان، نبي يوم مالك النبي موتم مالك النبي نمني موتم ما دكى الدنيا كان جوتو رأرقته نما عفور موتم ما دنيا كان نمني يرو تقبل نما عفور أقصينا نمني لما مسلمة نمني لما كافرة نمني لما مسلمة نمني لما كافرة نما لما مسلمة dul karnain kana rabbinul isam ban ashejira nabi muhammadinille yo bada ashema wany tanjeccu namni wany barah argatu namni obule safi tiwan namni firau fit tiwan nam hiriya fit argatu gaduma deimain gaddeema namati gartanai dukubsa tajeccu inni وارگت یو انی المانगारी هور یو ماتین اسا قجیل یو دنیا ارگتی یو انی قا مان توله رفهبلو انی هاگارتنی وانے وانے گوبتت یچو ربینو لا نی وانیون راهاکبو وانیون حسناتا نمانات خیری نمانات یچو کناب نبییک نبيوتها كنب موسى داوود سليمان يود برتي كنيني راهدو فكينها نبي الله داوود دوبرتي ما قفوديو جتان فكينها ماني مسلمن تاي نبي الله داوود كين نوانجاني سليمان ليكين نوانجاني نبي الله داوود دوبرتي سغل تبي سغل ko mataku do muhammad du bartisa dal qahhudu da mal tu garte izankinke akkanati lafatti ufrigan lafattu furigina wa anyo da kuni ijeccu rabbinke nanu ifsetin injira nabi muhammad du batuyo agartan wae isani ke izatti wa anyo bakkan du batu suni wa anyo da akkas wa birati fimiti la tu'akkasati hubanna inshaallahu ta'ala e barnonike na ka'a barnota aya itti antun haga walidiya binutti nagha rabbike isin alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh